لا إله إلى الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا وبعد فكنا قد انتهينا في المرة السابقة بفضل الله وعونه في الكلام على أحكام الميم الساكنة وذكرنا أن الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام وهي الاخفاء مع حرف واحد وهو الباء، ثم الإضغام مع حرف واحد أيضا وهو الميم ثم الاظهار مع باقي الحروف ثم نختم في هذا الدرس أحكام الحروف الساكنة بالكلام على أحكام اللام الساكنة ذكرنا في أول الكلام في التجويد أن الحروف الساكنة ثلاثة النون الساكنة والميم الساكنه واللام الساكنه مر معنا منها احكام النون الساكنه واحكام الميم الميم الساكنه ثم نذكر في هذا الدرس ان شاء الله احكام اللام الساكنه يقول الشيخ حكم اللامات السواكن اللامات السواكن اللامات السواكن تنحصر في خمسه انواع وهي انداء ال تفصيلاً يعني أنواع اللامات ده تفصيلاً خمس أنواع لكن قد يدرج بعض المصنفين في كتب التجويد بعض هذه اللامات في بعض فتصير أنواع اللامات ثلاثة. تمام يعني بعض, ال... بعض الناس اللي بيصنفوا في التجويد بيقسموا اللام لثلاثة أنواع لام اسم و فعل و حرف تمام لكن تفصيلاً هتبقى كده لكن اللي هيستعمل ثلاثة هيتدخل لام التعريف في لام الاسم، ويدخل لام الأمر في لام الفعل، لأن لام الأمر لا تدخل إلا على الفعل، ولام التعريف لا تدخل إلا على الاسم، فتصير بذلك ثلاثة أنواع. لكن على التفصيل كما ذكرها الشيخ حفظ الله، إن هي خمس أنواع. بدأ بلام التعريف اللي هي لام أل، وزي ما قلنا إن دي. يعني لا تدخل الا على الاسماء فبعض الناس بيدرجها في لام الاسم كنوع من انواع لام الاسم ثم النوع الثاني لام الفعل النوع الثالث لام الحرف ثم النوع الرابع لام الاسم ثم اخيرا وخامسا لام الامر وفيما يلي احكام كل منها بالتفصيل ياتي بقى أحكام كل واحدة وحدها تفصيل الأحكام فيها أولا حكم لام ال لام أل معروفة ليه ال؟ تدخل على الأسماء هذه اللام المعروفة بلام التعريف الداخلة على الأسماء لا تدخل إلا على الأسماء دي من علامات الأسماء دخول لام ال. وتكون زائدة وتكون زائدة عن بنية الكلمة دائما يبال لام أل على طول زائدة ماشي؟ يعني مش من الاسم مش أصلية تمام أصلية يعني هي من بنية الكلم لكن زائدة يعني مش من بنية الكلم تمام لكن حيقسم لم ل لنواعي وإن كانت هي زائدة لكن فيها إيه فيها نوعان ماشي يذكر النوعان في في قوله وتكون زائدة عن بنية الكلمة دائما سواء امكن استقامه الكلمه بدونها يعني لو شنا لم قال ممكن الكلمه تستقيم ولا ممكن في بعض الاحيان ام لم يمكن مثل الذين يبقى انا عندي كده لم قال هي زائده دائما ولكن تنقسم لقسمين زائده لازمه وزائده غير لازمه تمام زائده لازمه يعني لا تنفك عن الكلمه لم ترد في القرآن تمام ولا في غير القرآن منفردة عن الكلمة يعني ما جاتش كلمة الكلمة اللي دخل عليها ال ما جاتش لوحدها في مرة يعني زي كلمة الذين تمام الذين دي اصلها ايه ال ولذين ماشي الذين لام زال يا دي كلمة وقال دي كلمة تمام لما جت دخلت قال عليها بقت ايه الذين ماشي كده كلمة الذين دي ما جاتش لا في القران ولا في غير القران ايه منفصل عن ال جت لوحدها كده من غير ال لم ياتي مثلا كلمه الذين تمام والاسماء الموصوله كلها عموما الذي التي اللذان الذين اللائي التي كل دي نفس الايه نفس المساله ماشي دي لم تاتي منفصله عن عن أل في كلام العرب ماشي فيبقى دي اسمها زائده ايه لازمه يعني القل دي مش من بنيه الكلمه لكن لازمه يعني ايه لازمه يعني لا تنفك عن الايه عن الكلمه على طول معاه وهيدخل تحت النوع ده كلمه الله كلمه الله اللام فيها كال لام قل وان كان الاصل في كلمه الله إن هي ايه الاله ماشي لكن حذفت الهمزه للتخفيف فبقت قل وبعدين ايه تبقى بعد الهمزه اللام والالف والهاء فدخل دي على دي فبقت الله، فتبقى كلمة الله دي لام تمام زائدة بس ايه لازمة يعني لا تنفك عن الكلمة هي على طول علم على الرب سبحانه وتعالى كلمة الله تأتي دائما ملازمة هي قال يعني ملازمة للكلمة زي زي مثالها برضو اللي حزفت فيها الهنزل للتخفيف الناس الناس اصلا ايه الأناس وحزفت الهنزل التخفيف في بيت ايه الناس تمام؟ فديت هتدخل تحت النوع ده إن هي لام زائدة ولكن لازمة لا تنفك عنها الكلمة ماشي كده؟ ده اللي النوع الأول اللي هي زائدة لازمة يعني لا تنفك عن الكلمة بحال النوع الثاني اللي هي زائدة غير لازمة يعني ممكن تنفك عن الكلمة ممكن تسيبها ممكن الكلمة تيجي من غير قل زي بقى إيه؟ ما هيأتي هو ضرب مثال كلمة الأرض كلمة أرض لوحدها من بدون أل وردت تمام فدي تبقى زائدة إيه غير لازم يبقى كده لم أل عندنا دي حكمها إن هي زائدة تمام زائدة عن بنيت يعني. ولكن لها نوعين، نوع الأول إن هي زائدة لازمة لا تنفك عن الكلمة والنوع الثاني زائدة غير لازم. ماشي طيب فشيغ يقول سواء أمكن استقامة الكلمة بدونها مثل الأرض أم لم يمكن مثل الذين فزيادة ال في مثلها اللي هي كلمة الذين يعني لازمة بمعنى أنه لا يمكن أن تفارق الكلمة التي فيها وهذا النوع حكمه مجوب الإضغام إذا أتى بعدها لام إبا الزائدة هو ذكر حكم الزائدة اللي اللازمة الغير اللازمة حيذكرها دلوقتي حيث بعدين الفضولات يتكلم عن حكم لام الزائدة اللي اللازمة تمام فبيقول إن حكمها وجوب الإضغام إذا أتى بعدها لام أو راء تمام هي الزائدة اللازمة لم تأتي في في في القرآن هو قال إلا إذا أتى بعدها لام فلم تأتي الزائدة اللازمة إلا بعدها لام في الإيه في الأسماء الموصول كلها ماشي هو ذكر الأمثلة هي التي التي اللذان اللذين اللذين كل دي ايه كل دي لم ال اه كل دي اسمع موصول كل دي لم ال زائدة وايه وايه شيخ زائدة وايه ولازم ماشي فدي حكمة وجوب الاضغام ليه لان احنا قلنا ان هي ال وبعدين لذين التي الذي لذين لذين لذين لاتي، لا كل دي بدأ بالإيه؟ باللام فلما تأتي أل وأل اللام بتاعتها إيه؟ ساكن تمام؟ فلما يجي بعدها لام تاني إحنا قلنا أن الأصل إن أي حرفين بتمثلين الأول منهم ساكن جاء في نسق يعني بعض بعد بعد بعد على طول يضغم الإيه؟ يضغم الساكن في المتحرك. فدي بحكمة إيه؟ وجوب الإضغام عشان جيه بعدها لام تمام؟ ووجوب الاظهار إذا أتى بعدها ياء أو همز في اليسع والآن، تمام؟ ولم يأتي في ال ال ال اللازمة في المصحف غير الكلمتين دول اللي ما نقش بعدها لا، تمام؟ يبلّم الزائدة اللازمة حتاجها من حصر في, في الأسماء الموصولة وذي حكمها وجوب الإضغاف وفي كلمتين اثنين تنين اللي هي اليسع والآن. وحك ما حيبايه وجوب الظهور لين ما جيه بعدها لا جيه بعدها ياء في كلمة اليسع وجيه بعدها همز في كلمة إيه الآن. احنا قلنا الله حيلتحق بالقسم الأول اللي هي الزائدة لازم ماشي في بديت إيه لام ال الزائدة اللازم كلمة اليسع لم ترد إلا إيه بالالف واللام تمام؟ وكلمة الآن برضو لم ترد لها بالإيه بالالف واللا ماشي فهي بحكمها وجوب الإرضار ماشي كده واضحة واضحة لنشواضحة طيب دي لم إيه الزائدة اللازمة تمام يبقى لم أل على طول زائدة وممكن تبقى لازمة وممكن تبقى غير لازمة طيب اللي هي الغير أو غير اللازمة اللام غير لازمها اللي هي الزائدة بس غير لازم. قال أما ال التي يمكن استقامة الكلمة بدونها فلها قبل أحو في الهجاء حالتان: حالة إظهار وحالة إبغاب. أما حالة الإظهار فتسمى ال فيها باللام القمرية وتختص بأربعة عشر حرفا مجموعا في قول الشيخ الجمزوري رحمه الله. إبغي حجك وخف عقيمه وهي الهمزة والباء والغي والحاء والجيم والكاف والوا والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والها هذه 14 حرف إذا دخلت عليها وجب إظهر إيه اللام وجب إظهر يعني تنتق لام عادي قال وجه تسميته قال فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة عشر بعد لام قال وجب اظهارها ويسمى اظهارا قمريا عندنا نوع من حلقي مطلق شفوي إيه؟ قمري حلقي في, إيه؟ في النون إذا حرف الإظهار. والإظهار المطلق برضه النون بعد النون حرف في كلمة واحدة. مثل الدنيا وقنوان وصنوان شفوي اللي هو في أحكام الميم السكن وإظهار مطلق اللي هو في, إيه؟ في أحكام اللام السكن إظهار دي في أحكام اللام السكن وتسمى اللام باللام القمرية وعلامة ذلك ظهور السكون على اللام علامه ذلك في ضبط المصحف في رسم المصحف تلاي اللام على سكون لكن لو اللام المضغمة هتلاقيها عارية من اللي من السكون. مش هتلاقي عليه تشكيل خالص مثلها مثل النون الساكنة والميم الساكنة النون الساكنة زقعت مضغمة أو مخفاه مش هتلاقي عليه تشكيل مش هتلاقي عليه سكون لو مظهرة حيب على سكون كذلك الميم الساكنة لو مخفاه أو مضغمة مش هتلاقي عليها إيه سكون لكن لو مظهرة حتلاقي عليها سكون كذلك اللم الساكنة إذا كانت مظهرة زي اللم القمرية حتلاقي عليها إيه السكون ف فرسم المصحفيات نص سكون نص سكون يعني لا لا استضابط المصحف مش بالدورية السكون في المصحف عامل زي رأس كده، مش دورية الدورية دي في المصحف معناه ان الحرف ده مبيتنطقش لا انا مش هشوف عندك ننبس <تصفيق> نظارة يعني السكون رأس حق نص زي علامة أكبر منه أصغر من, من ده سكون في ضبط المصحف، لكن دوّرية في ضبط المصحف مش سكون. دي معناها إن الحرف ده لا ينطق. زي مثلا كلمة الظنونة، وظن هي في سورة الأحزاب. الظنونة هتلاقي الألف على إيه دوّرية. ده معناه إن الحرف ده لا ينطق إلا حال الوقف، لكن في الوصل يسقط. طيب واجه تسميته بالإطار القمري على طريقة التشبيه. حيث شبهت اللام بالنجم والحروف الأربعة عشر بالقمر بجامع ظهور كل مع الآخر وعدم خفائه معه ده تعليل لو تسميته بالقمر لكن في تعليل تاني ولعله هو الأقرب يعني أن اللام مع القمر بتبقى إيه؟ بتبقى مظهر فخلاص سموها قمرية عشان هي مع القمر بتبقى مظهر تمام أو الشمسية عشان بتضغم مع الشمس فإيه على أي حال سواء كان ده هو السبب أو ده هو السبب المهم أنه حكم وجه الإظهار وسبب إظهار اللام مع هذه الحروف هو التباعد بين مخرج اللام ومخرج هذه الحروف الأربعة عشر يبقى في تباعد بين مخرج اللام ومخرج هذه الحروف الأربعة عشر فلذلك أظهرت الأمثلة زي الإيمان ده بالنسبة للهمزة البصير الغفور تجد إن كلها إيه ال بالظهور اللم ال الحاقة الجن الجنة الكتاب الودود كلها بليه بأظهار اللام وكذلك في باقي في باقي الأمثلة حالة ثانية لام ال الغير ال ال لام ال غير اللازمة هي غير ل... الحمد اتفقنا خلاص مجاز إذا على طول لام أل غير اللازم قلنا حال الأولى الإضغار حال التانية الإضغام فتسمى أل فيها باللام الشمسية ويتختص بالأربعة عشر حرفا الباقية من أحرف الهجاء وقد جمعها صاحب التعفة الشيخ سلمين الجمزوري رحمه الله في أوائل كلم هذا البيت طيب ثم صل رح من تفز ضف ذا نعم دعس أظن زر شريفا للكرم طيب ثم صل رحما تفوز رحما مش راحما لأنه راحما بكسر الحق حتى حباغز الوزن بتاع البيت لكن الحق سكنة رحما تفوز ضيف ذا نعم دعس وأظن نزور شريفا للكرم وهي الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والضاء والزاي والشين واللام إذا وقع حرف إن هذه الأحرف الأربعة عشر بعد لام يقل وجب إضغامها يبقى حاجب إضغامها في الحرف اللي بعدها تمام يبقى اللام إما إن هي حيبقى تضغم في اللام تمام أو التلاتاشر حرف اللي بقين بعد اللام إن اللام حتقلب لحرف زيها زي اللي بعدها وتضغم فيه تمام وحيأتي في المثيل إن شاء الله يبقى. ويسمى إضغاما شمسيا وتسمى اللام باللام الشمسية وعلامة ذلك خلو اللام من السكون ووضع شدة على الحرف الذي بعدها مثل الحرف اللي المعده مشدد واللام نفسه معليهاش سكون ووجه تسميته بالإضغام الشمسي فعلى طريقة التشبيه حيث شبهت اللام بالنجم والحروف الأربعة عشر بالشمس بجميع خفاء كل عند الآخر وعدم ظهوره معه أو لأن ألف الشمس تبقى مضغمة فيبقى زيها زي باقي الحروف لباقي الشمس وسبب إضغام اللام في هذه الحروف هو التماثل مع اللام والتقارب مع باقي الحروف يبقى مع اللام حيبقى العمل واحد بس حين تضغم اللام في اللام وخلاص لكن مع باقي الحروف زي الطاء أو الثاء أو الصاد أو الراء كلها حيبقى عبر عن إيه خطوطين البوله أن تقلب اللام لحرف زي اللي زي اللي بعدها والح والخطوة الثانية تضغط اللام اللي هي من قلب بعدها هتضغطها في الحرف اللي بعده زي مثلا الطيبات تبقى ايه الطيبات فيش لام خلص ألبت اللام ل لطاق وادغمت الطاق في الطاقات الطيبات كذلك الثمرات الثمرات فيش لام قلبت لس وادغمت الثاء الجديد في الثاء الاصلي كلها بقى نفس الايه نفس المساله كده تمام ان تقلب لصاد وتضغم الصاد الجديده في الايه في الصاد الاصليه فتبقى الصلوات لا يعني لا تظهر الا غير الايمان البصير الا مظهر لكن ديات مفيش ايه ومفيش اظهار كذلك في باقي في باقي الانسانه اللى إيه؟ لا مش لمين دي لم واحد اي قال طيب قلبت اللم لطاء قائت ايه قال بس ايه وضغمت في الطايله بعدها يعني انا عندي لم واحدة بس مش لمين قلبت اللم لطاء واضغلطها في الطاق الصلوات قلبت اللم لصد واضغلطها في اللى في الصد مفيش لمين ولا حاجه فائدة لقد جاء ضمن الأمثلة السابقة وذا ذكرناه لما تكلمنا على اللام الزائدة اللازمة هو على كلمة الله ثم يقول أن الأصل فيها إله دخلت عليه ألف فصارت أل فصارت الإله ثم حزفت الهامدة الثانية للتخير فصارت الله ثم أدغمت لام أل في اللام الثانية للتماثل فصارت الله ثم فخمت اللام للتعظيم بعد الفتح والضم دون الكسر لمناسبته للتدقيق فصار الله ماشي وده ذكرنا لما تكلمنا على على اللام الزائده اللازمه طيب دي اللام الاولى اللي هي لام ال اللام الثانيه لام الفعل لام الفعل يعني اللام التي وقعت في في الفعل تمام وهتقع في واحد من ثلاث أزمنة إما فعل ماضي، إما فعل مضارع، إما فعل أمر. أنواع الأفعال الثلاثة. وتقع اللام في الماضي وفي المضارع وفي الإيه وفي الأمر. قال وهي اللام السكينة الواقعة في فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا وفي كل إما متوسطة أو متطرفة. بس في الماضي اللام مش هتقع متطرفة. ليه لان الفعل الماضي المجرد يعني اللي لما مش متصل بضمير ولا حاجه لازم يبقى مفتوح الاخر مبني على الفتح تمام فلو في لام في الاخر هتبقى مفتوحه مش هتبقى ساكنه زي مثلا اكل تمام اللام هنا إيه؟ مفتوحة. فاللام إذا وقعت في الفعل الماضي لا تقع إيه؟ تقع بس لكن قد تقع في الفعل المضارع تمام اذا كزم الفعل المضارع تمام زي ألم نجعل مثلا وقد تقع في الفعل الامر إيه متطرف زي مثلا قل ماشي لكن في الفعل الماضي لا تقع اللام إيه متطرف لأنها مش هتبقى ساكنه تقع متوسطه بس مثاله في الماضي زي التقى انزلناه وانت زي ما انت شايف كده الايه اللام متوسطه مش مش متطرف والمضارع مثل يلتقته ألم أقل لك والأمر مثل وألقي وتوكل ولها قبل أحرف رجاء حالتها الأصل في لام الفعل إن هي يجب يظهر في الماضي بإطلاق أي لام أي ساكنة في الماضي تظهر مطلقا اللي تظهر مطلقا حيأتي بعد كده إن اللام لا تضغم إلا إذا أتى بعدها لام أو راء ولام الفعل الماضي احنا قلنا دائما ايه متوسطة مجيش في اخر الكلمة ان هي اللام الساكن يعني مجيش في اخر, في آخر الفعل الماضي تيجي في وسط الفعل الماضي ولم يأتي في القرآن كلمة فيها لام ساكنة في وسط الكلمة بعدها لام أو ايه أو راء، ماشي فلام الماضي يجب اظهرها ايه مطلقة لام المضارع ولام الامر يجب اظهرهما الا اذا وقع بعدها لام او راء واحتاتي الامثله دلوقتي قالونها قبل احرف اليجاء حالتان حاله, ود... حالة اضمام وحاله اظهار اما حاله الاضمام فتضغم لام الفعل مطلقا اذا وقع بعدها لام او راء مثل قل لا اسالكم قل لا يبقى هتضغم لام قل في لام لا عشان كده تجد إن اللام في قل ما لهاش... ما لهاش سكون. واللام الثانيه ايه مشدده ومثل قر ربي. دي ضغط ربي قرب دي ادي بيقر مش قل هتقلب اللام ليه لراء تبقى قرب قرب مزيه وقرب زيد مثلا ماشي هتبقى راس مش لام في الفعل ايه الامر اما في الفعل المضارع مثل ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ومثل ألم نجعل له عينين تمام فدي لام الفعل المضارع جاءت ساكنة لأنها إيه لأن الفعل مجزوم مجزوم بالسكون ماشي فجاءت اللام ساكنة في آخر المضارع وجاء بعدها لام فتضغم اللام في الايه؟ في اللام ماشي يبقى الفعل المضارع والفعل الأمر يجب إظهار اللام الساكنة فيهما إلا إذا أتى بعدها لام أو راء وذكرنا الأمثلة بالنسبة للأمر قل لا أسألكم وقل ربي زدني علما وبالنسبة للمضارع ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار وسبب الإضغام التماثل بالنسبة إلى اللام والتقارل بالنسبة إلى الراء لذا سبب الإضغام في لام بالفعل أما حالة الإظهار وهي الأصل فتظهر أو فتظهر لام الفعل مطلقا إذا وقع ردا حرف حرف من الحروف الستة والعشرين حرفا الباقيين لام أوراء اضضار ستة وعشرين الباقين يبقى اضضار كال examples التي تقدمت التقى أن يلتقطه وقد يسأل سائل لما لم تضغ لام الفعل في النون في نحو قل نعم للتقارب الذي بينهما كما أضغمت في الراء للسبب نفسه يعني هو بيقول لما جت قل بعدها راء أضغمناه وقل رب زدني علي تمام طيب لما جت النون ما فيه تقارب بين اللم والنون زي ما فيه تقارب بين اللم والراء ليه ما أضغمناه اللام في النون وأنه قن نعم بنون مشددة وبدون لام قن نعم والنش كذا ليه؟ قل نعم. والجواب أن النون الساكنه إذا وقع بعدها لام يجب ادغامها فيها بغير غن. ده النفح كمل نون السكينة. ولا يصح أن يضغم في النون شيء مما ادغمت هي فيه. يعني منفعش أضغم في النون حاجة هي ادغمت فيه. حروف الاضغام اللي هي يرملون ديت النون تضغم فيها. فمنفعش عكس. ماشي طب ليه خشيه زوال الألفة الالفه بين النون واخواتها من حروف يرموز وقد يرد اعتراض على ذلك طيب ماشي هنسلم ان ايه ان ده حصل ما انت عندك الناس مش دي لام واقع بعدانهم برضو مضغمه ولا مش مضغمه مضغمه الناس ولش قل الناس وقد يرد اعتراض على ذلك بأن لام أل تضغم في النون في نحو الناس فلماذا لا تضغم لام الفعل في النون كذلك؟ والجواب أن لام أل مع النون كثيرة الوقوع في القرآن يعني يكثر وقوع حرف النون بعد أل في القرآن فهي أحوج إلى الإضغام تسهيلا للنطق بخلاف لام الفعل قبل النون فهي قليلة وقوعها في القرآن قليل ويظهرها ليس فيه مشقة تمام ده محاوله لتعليل الحكم تمام ثم ذكر في الاخر تعليل الايه الاصح والاسد والعمده في ذلك كله هو السماع والنقل ان حفص لما جه يقرا أرى, أرى قل نعم بالاظهر وارى الناس بالادغاه وأرى قل ربي بالادغاه خلاص يبقى هي كده وخلاص تمام يعني محاوله التعليل ممكن ممكن تاتي محاولات كتيره يعني بس الأصل في ذلك يعني ما عرفناش نجد علة مناسبة خلاص يبا هي هي الأصل فيها السماع ودي علة, دي علة معتبرة يعني مش مش علة مش معتبرة لا علة معتبرة أن هي السماع جاء كذلك والقراءة ليس فيها إيه فاش قياس منفاشة يعني اللي منصوص عليه اللي فيه إيه دي زي دي ماشي لكن دية حصلت كده بقى قيس عليها بدماغي لا إذا ورد بها النص أو اتفق العلماء على إن الحكم في المسألة دي كذا يبقى خلاص تمام لكن القياس ملوش ليش ما تخلف في القراءة لأن القراءة سنة متبعة طيب اللام الثالثة اللي هي لام الحرف ولبتاتي لام الحرف في القرآن لفه في حرفين هل وبل وهي اللام الواقعة في حرف وذلك في هل وبل فقط ولا يوجد غيرهما في القران فيش حروف فيها لام ساكنه في القران غير ايه غير الحرفين دول هل وبل وحكم بل وجوب الاظهار نحو بل هم في شك يلعبون بل يبقى باظهار اللام بل هم في شك يلعبون ما لم يقع بعدها لام او راء فتضغم في اللام التماثل مثل بل لما يذوق عذاب بل لما يبا خلاص هي لم وحدها مشددها بل لما يذوق عذاب وفي الرأي للتقارب مثل بل رفعه الله إليه ونفس اللي قلناه في قل هنقوله في بل إن هي اللمحة تقلب ليه لرأة بل رفعه ماشي ويستثنى منها بل رانا وذلك الوجوب السكت عليها والسكت يمنع الإضغام احنا عندنا في حفص من طريق الشطرية إن يجب السكت في إيه بل رانا تمام فخلاص هيبقى فيها ايه فيها تبقى تبكلا بل رانا السكت حيمنع ليه يمنع ليه وأما حكم هل فيجب اظهار لامها فيجب يضغار لامها دائما نحو هل تربصون بنا هل تربصون بنا إلا إذا وقع معدها لام فتضغم فيها للتماثل مثل فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك ماشي وأما وقوع الراء بعدها فلم يوجد في القرآن لم يقع في القرآن بعد هل حرف الراء؟ فيبع حكم أهل وبل اللام فيها يعني لام السكنة وجوب الإظهار إلا إذا وقع معدها لام أو رأى ناشي حكم لام الإسم وهي اللام الواقعة في كلمة فيها إحدى علامات الاسم أو تقبل إحداه وتكون دائما متوسطة وأصلية يبقى على طول بتبقى متوسطه متجيش لام الاسم ايه؟ متطرفه واصليه يعني من بنيه الكلمه يبقى لام الاسم تنقسم لقسمين اصليه وزائده تمام اصليه اللي هي المثال ده زائده اللي احنا كنا بنتكلم عليها في ايه في اقل ماشي هي دي لام الاسم اللي هي الزائدة. ماشي؟ يبقى لام دي لام الاسم لا تكون الا متوسطه ولا تكون الا ايه إلا اصليه يعني من بنيه الكلمه مثل السنتكم ألوالكم سلسبيلة سلطان كل دي لم ساكنه حكمها وجوب الاظهار مطلقا لأن زي ما قلنا إن لم يأتي في القرآن بعدها لم ساكنه بعدها لام أوراق في, إيه؟ في كلمة واحدة نشي خامسا حكم لام الأمر دي أخر حاجة في اللام لام الأمر ويلم لام الساكنه الزائده عن بنيه الكلمه والتي تدخل على الفعل المضارع فتحوله الى صيغه الامر, لم الأمر عن لم على الفعل المضارع فبدل ما يبقى المضارع يبقى الأمر. فلما دخل لم عليه ببقى إيه؟ أمر مضارع وإن كان هو لسه على بنية المضارع لكن بقى معنى معنى ديت هتدخل على كم حرف أربعة حروف المضارع أربعة الهمزة والنون والياء والتاء صاع كده هنيتو ماشي كده اللام دي هتدخل على كم حرف أربعة بس الهمزة والنون والياء والتاء فلا تضغم أبداً نعم الأم تضغم مش خالص ليه؟ لأن لا يمكنوا قوّل لام أوراق بعدها ليه لا يمكن وقوع لام أوراق بعدها لأنها لا تدخل إلا على المضارع والمضارع لا يبدأ إلا بحرف من هذيله نازل أربعة الهمزة والنون والياء والتاء تمام؟ فبحكم لام الامر على طول وجبل الاظهار وذلك بشرط أن تكون مسبوقة بثم أو الواو أو الفاء ثاني المسبوقة بثم ثم نحو ثم ليقضوا تفثهم خد بالك ان دي لم سكنه. ماشي؟ مش مكسورة ماشي؟ إلا من مكسورة دي حاجة ولا من سكنة دي حاجة ثم اليقضوا تفاثاهم دفا يبقى الأمر تمام؟ بقى يقضوا تحول من صيغة المضارع لصيغة أمر. بقى أمر بالقضاء ومثال مسبوقة بالواو نحو واليوفو نظورها ماشي؟ واليوفو نظورها اللهم برضو سكنها بعد الواو تبقى أمر بالوفاء بالنذر ومثال المسبوقه بالفاء نحو فل يمدد بسبب الى السماء فل يمدد ماشي يبقى أمر امر بأن بان يمدد سبب الى السماء يبقى اللام في في الثلاث امثله دي لام ساكنه وكلها واجبت الايه الاظهار لأنها دخلت على فعل مضروف المضارعة على حرف مضروف المضارعه تمام فمش هتيجي وراها لام او راء ابدا وحكمها وجوب الاظهار مطلقا كلامي لسم فينقيل لما أضغمت اللام في نحو التائبون لم جاء بعدها تاء فأضغمت التائبون ولم تضغم في نحو فلتقم طائف، فلتقم. دي لم ايه لم أمر فلتقم طائفه لم ليه لم الأمر وما أضغمتش اللام في التاء وده ينبه ينبه عليه بعض المصنفين في التجويد الانتباه لللام الساكنه لام الامر الساكنه اذا اتى بعدها تاء لنا قد تضغم فاصضر فتقم تمام وبرضو اللام الساكنه اذا اتى بعدها نون نبه فيها بيظهر اللام زي مثلا جعلنا أرسلنا بعض الناس ممكن ايه يوقع اللام يقول جعلنا ارسلنا لابد من التنبيه على الاظهار، لأن النون قريبة المخرج من اللام تمام فتبقى جعلنا أرسلنا يعني تاخد بالك ونتم تنطعي اللام في مثل هذا فالجواب أن اللام أن اللام في التائبون لام لام تعريف وهي كثيرة الوقوع في القرآن بعكس لام الأمر فهي قليلة يعني تعليل مثل تعليل الليه السابق في إضغام اللام في النون إذا كانت أل زي الناس وعدم إضغامها إذا جاءت في فعل زي قول نعم فهو زي هو وإظهروا ليس فيه مشقة كما سبق التنويه على مثل ذلك عند الأم الفعل تنبيه اعلم أن الحروف الهجائية التي تقع بعد اللامات السواكن عددها 28 وعشرون حرفاً بعد إسقاط حروف المد الثلاثة شأنها شأن النون الساكنة والتنوين حروف المد الثلاثة مش هتيجي بعد اللي بعد اللي مسكتنا ليه؟ عشان ما بشفيلت قاء ساكنين ما ينفع شيء حرفين ساكنيني كوا ورباع شأنها شأن النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة وذلك خشة التقاء الساكنين كما سبق التنويه عنه وقد أشار صاحب التحفة إلى النوعين الأولين بقوله إلى مئة الحالان قبل الأحرف كلهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إظهامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صر رحمة تفض بذانعم دع سوء ظن نظر شريفا للكرم واللا ملولا سمها قمريّة واللا مل أخرى سمها شمسيّة وأظهرنا لا فعل مطلق في نحو قلنا عم وقلنا ولتقه. ما ذكر لام الأل وذكر لام ال الفعل. تمام؟ وقد أشار صاحب لآل البيان في ملخصه إلى الأحكام الخمسة فقال اللي هي يلملمت الخمسة اللي احنا ذكرناها. يعني. هل بغ حجك وخف عقيمه وخف عقيمه أظهر وكن في غيرها مضيقمه واللام في من فعل وحرف أظهر لا قل وبلف أضغنها برا برا ب بالرائع بحرف الراء يعني قل وبل تضغمها في إذا أتبع دارا ومعهما في اللام هل وأظهرت يعني تضغم في اللام أيضا هيدخل معها هل تمام وما ذكرش هل في الراء لأن لم يأتي في القرآن زي ما إني هل بعدها راء ومعهما في اللام هل وأظهر في اسم ولام الأمر أيضا قر يعني أظهر لام الإسم ولام لي ولام الأمر وكده برح ما خلصنا حكم الحروف الساكنة ونبدأ ان شاء الله بعد كده في الإيه في المد والقصر ان شاء الله ما زوجك شكراً لما برا إله ملها أوه. لا بعد هالمش بعد قول نفرض لنا المد والقصر تمام نخلص المد والقصر وبعد كده نعم لا احنا هناخد لقية الصفات ان شاء الله فضلنا المد القص حاضر وبعد كده المخارج تمام وبعد المخارج ليه؟ الصفات وبعد كده احنا خلصنا مقرر ليه؟ مقرر السنة ان شاء الله يعني هنبقى وقفين على التفخيم على التفخيم والترقيق اه ان شاء الله يعني هنبدأ السنة الجاية التفخيم التطبيق إن شاء الله إيه؟ إيه؟ إيه؟ تصحيت منه وتقول كم مرة؟ <تصحيح> شكلك كنت نايل كده <تصحيح> كم مرة؟ نحن ممكن ناخد المد إن شاء الله على يعني ما نقول 3 أو 4 مرات كده إن شاء الله وممكن نكرودكو في مرتين إن شاء الله